بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كما هو معروف أيها الإخوة من مشاريع قاعة معنى الله مشروع مراجعات علمية وهي مراجعة في نهاية كل شهر لمتن ومتون أهل العلم في فن من الفنون العلمية المعروفة ومشهورة كان اللقاء الأول مع مثل دمعة الاعتقاد وتدارسنا هذا المثل والله الحمد المنه في أوضعاتي أيام تقريبا وهذا اللقاء الثاني أو الدرس الثاني من هذه السلسلة الطيبة المباركة وسنتدارس وإياكم إن شاء الله بشيء من الاختصار والإيجاز المنظومة الرائعة الرائقة المنظومة القواعد الفقية للإمام العلامة المفسر المحدث الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المولود سنة سبع بعد ثلاثمائة والألف والمتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والألف رحمه الله تعالى رحمة واسعة والإمام علم على رأس جنار لا يمكن أن يفي هذا المقام بذكر سيرته وحياته لكن مؤلفاته وكذلك ما وضع له في كتب أهل العلم لشرح اللي مطونه قد أودع فيها سيرته العفيرة التي كانت هذه السيرة كلها في العلم والدعوة والتعليم ويكفي ما ناله من مكانه حيث برمة لكثير القرآن العظيم في كتاب المشهور كثير السعدي فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء وجعله مباركا إنما كان وحل ويكفي أنه أخرج لهذه الأمة العالم هو الشيخ محمد صاحب عثمية رحمه الله و تعالى رحمه الله شاية. هذه المنظومة تسمى بمنظومة فقهية ولا أريد أن أطيلها كثيرا لأننا إن شاء الله سنتعرر لما يتعلق بمعنى القواعد في ذكري بعض أبيات هذه المنظومة إن شاء الله طبعا هذه المنظومة وإن كانت مختصرة لكنها تحوي فوائد عظيمة وجمع وكذلك هذه القواعد قد يحتاجها في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيمكن أن نزل هذه القواعد على ساحة الدعوة والدعاة كما سيتي في غربي بعض الأمسل إن شاء الله وتعالى طبعا هذه المنظومة يمكن أن تكون منظومة الفقهاء يعني لا يراعى فيها الضبط الذي يراعى في الشعر وإنما يعني تأتي على نسق معين بحيث أن تكون يعني خاتمة كل بيت واحدة يعني قافية كل, بي... قافية كل بيت بشطريه واحدة هذا هو المقصود ويحصل فيها يعني خلل في الوزن بحكم أن الضرورة توجي إلى ذلك فيحيانا يريد أن يبين معنى قاعدة توجيء الضرورة إلى أن يختل الوزن نوعا ما لكنه ليس فيها اختلال كثير لكن يمكن أن يصلح إن شاء الله مع تسكين بعض الحروف التي حقها الحركة من أجل أن يستقيم الوزن وسياتي ان شاء الله طبعا انا ان شاء الله بإذن الله عز وجل سنقوم بتسجيل هذه المنظومه تسجيل كل لكن انتظر بس كنت اتمنى يعني دخول دخلت مره العصر اتمنى ان اجد يعني بعض المشرفين والمشرفات لكي أسجلها لهم وهم يقوموا فريق الانتاج بتصفيتها وانتاجها لكن لم يتيسر ذلك لكن لعله ان شاء الله غدا او بعد غد اسجلها للاخوه كامل ان شاء الله خاليه من الاخطاء اللغوية بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى طبعا هذه المنظومة أطال الشيخ في المقدمة والخاتي وأطال الشيخ في المقدمة ولو أخرجنا المقدمة وعددها عشرة أبيات والخاتمة وعددها يعني آه بيتان آه لم يصف لنا إلا حوالي خمسة وعشرين بيت هذه المنظومة يعني عددت تسعة وعشرين بيت لكن مع ذلك فيها شيء عظيم. يعني فيها فوائد عظيمة جمعة كثيرة إن شاء الله تعالى. طبعا أنا وضعت حاشية على هذه المنظومة إن شاء الله بعد أن ننتهي ممكن أضعها في المنتدى بحيث يستفيد منها الإخوة والأخوات جميعا إن شاء الله وراعيت في الحقيقة عدم الإطالة يعني لا أريد أن نطيل لأن يخاطب إخواني وأخواتي الذين يمكن أن يرجعوا إلى بعض التفصيلات في الكتب المخصصة يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله العليم الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هذيت أن أفضل المنن علم يزيد الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها تزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل طبعاً الآن هذه أول قاعدة ثم قال الدين مبني الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد هذا الذي سنأخذه إن شاء الله هذا المساء بشيء من الاختصار بإذن الله سبحانه وتعالى طبعاً نبدأ بال. البيت الأول يقول رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفقي الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي طبعا قوله الحمد المراد بالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع حبي وتعظيمه سبحانه وتعالى وقد في الصحيح وغيره من حديث بمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان وهذا يكفي في غضرها وأنها من أعظم ما يسقل به الميزان وكذلك جاء في البيهق عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمة ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك وفي الحديث ليس شيء أحب إليه الحمد من الله ليس شيء أحب إليه الحمد من الله فإذا حمد الله أمر وعبادة عظيمة جليلة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى لذلك ابتدى الله سبحانه وتعالى كتابه بحمده فقال الحمد لله رب العالمين وقوله الحمد الألف واللام في الحمد يقول العلماء أنها للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ يعني أن جميع المحامد ثابتة لله سبحانه وتعالى فلا نحمد الله سبحانه وتعالى بقيء دون شيء وإنما نحمد الله سبحانه وتعالى جميع المحامد سبحانه وتعالى فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى قوله لله اللام هنا للإستحقاق والاختصاص يعني الحمد لله اللام هنا للإستحقاق والاختصاص معنى الاستحقاق أن الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد هذا معنى الاستحقاق يعني أن الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد فليس حمده تفضلا من الخلق عليه وإنما هو مستحق لهذا الحمد ابتداء سبحانه وتعالى وأما معنى قولهم للاختصاص فمعنى ذلك أن المحامد كلها لا تكون إلا لله فلا يحمد أحد من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى المخلوق قد يحمد بجانب من جوانب صفاته لكن الذي يحمد من كل وجه الذي يختص بالمحامد من كل وجه وبالمحامد كلها هو الله سبحانه وتعالى هذا معنى قولهم Becca's ومعنى قولهم للاختصاص وأما الله فهو علم على الرب سبحانه وتعالى أي أن هذا الاسم يعرف به المعبود وهو الله سبحانه وتعالى فهو علم إذا ذكر فإن المراد به المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى وهذا الاسم من فضائله أن الأسماء كلها أو أن الأسماء كلها ترجع إليه يعني جميع أسماء الله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذا الاسم كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها فالأسماء الحسنى بجميعها ما أحصيناه وما لم نحصه كلها ترجع إلى اسم الله وهذا العلم الذي هو اسم الله دائما يكون متبوعا لا يكون تابعا يعني بمعنى أنه يكون دائما متبوعا فيبتدأ به ثم تتبع بقية الأسماء إياه فمثلا يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين لم يقل رب العالمين الله وإنما قال الحمد لله رب العالمين فرب تعود إلى الله وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل بسم الرحمن الرحيم الله وإنما قال بسم الله من هو الله الرحمن الرحيم فعادت جميع الأسماء إلى هذا الاسم العظيم وهو اسم الله سبحانه وتعالى وبعض العلماء وذكر بعض العلماء أن جمهور العلماء يعدون اسم الله أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يعني هذا قول لبعض أهل العلم لبعض أهل العلم وابتداء الناظم بالحمد لله, بالحمد لله اقتداء بالكتاب كما قلنا وكذلك النبي وسلم كان من هدية أنه يبتدئ به قولا وفعلا قوله العلي الحمد لله العلي, العلي العلي طبعا اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل في اخر ايه الكرسي وهو العلي العظيم وهذا الاسم يتضمن صفه العلو لله سبحانه وتعالى والعلو يشمل العلو بانواعه الثلاثه العلو يشمل العلو بأنواعه, بأنواعه وهو علو الذات ومعنى علو الذات أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه عال على خلقه مستو على عروش يعني عالٍ بذاته سبحانه وتعالى على خلقه مستو على عروشه وقد ألف الإمام الذهبي رحمه الله رسالة كاملة في إثبات علو الله عز وجل أو دعا فيها أكثر من ألف دليل يدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع العلو علو القهر ومعنى هذا العلو ان كل شيء تحت قهره وسلطانه كل شيء تحت قهر الله سبحانه وتعالى وسلطانه وقد جمع الله بين هذين النوعين علو الذات وعلو, وعلو القهر في قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر هذا علو القهر فوق عباده هذا علو الذات والنوع الثالث علو القدر والشان والمكانه يعني ان الله سبحانه وتعالى له من الاسماء اعلاها واكملها واتمها ونحو ذلك. واسم العلي اسم من أسماء الله كما قلنا وقد ثبت لله سبحانه وتعالى ما هو أبلغ من اسم العلي وهو اسم الأعلى كما قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله الأرفقي هذا صيغ التفضيل من الرفق وقد وصف الله سبحانه وتعالى وصفه النبي وسلم بأن الله رفيق كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق وجامع الأشياء والمفرق معنى جامع الأشياء والمفرق أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء في بعض المعاني والصفات ويفرق بينها في البعض الآخر هذه من, من, من, من, من باب الاخبار ليست من باب الأسماء وإنما هو من باب الإخبار وباب الإخبار أوسع يجوز أن تخبر عن الله بما يليق به لكن لا تسمي الله إلا بما ثبت له فالله عز وجل يجمع الأشياء ويفرق. سبحانه وتعالى فيجمعوها في أصلها ويفرقوا في صفاتها وقدرها إلى آخره فمثلا لو نظرنا إلى الرزق أو الرزق فنجد أن الخلق يشتركون في أصل الرزق يعني جميع الخلق يرزقون كما قال الله عز وجل وما من دابه في الارض الا على الله الرزق فجميع الخلق يجتمعون في حصول الرزق لهم لكنهم يتفاوتون في مقداره وصفته فجمع لهم حقهم من الرزق لكنهم سبحانه وتعالى فرق بينهم في مقدار وصفة الرزق كما قال الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وكذلك في سائر الصفات حتى في يشتركون في أصل الخلق كلهم خلق لله لكن يتفاوتون في الصفات أبدانهم وألوانهم ونحو ذلك هذا معنى ولا نطيب. قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة أي أن الله سبحانه وتعالى ذو النعم الواسعة الغزيرة ففيه وصف لنعم الله بالسعة وكثرة والمنعم بها هو الله سبحانه وتعالى وحده كما قال الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله لا تعد ولا تحصى لسعتها وكثرتها فإذا نعم الله واسعة وكثيرة و ثم قال رحمه الله تعالى والشكم الباهرة الكثيرة يعني معطوف على ذي يعني أن الله سبحانه وتعالى ذي النعم وكذلك ذي الشكم الباهرة الكثيرة والشكم جمع حكمه وفيه وصف الله بالحكمه لأن من أسماء الحكيم كما قال الله وهو العليم الحكيم والله سبحانه وتعالى حكيم في أوامره الكونية وحكيم في أوامره الشرعية حكيم أوامره الكونية وحكيم في أوامره الشرعية فاياته ومخلوقاته وأحكامه وتشريعاته تدل على حكمه سبحانه وتعالى التي تبهر العقول الإنسان لما يتجلى له بعض الشكم المترتبة على التشريع يبهر ينبهر عقله مما يشاهد من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى وكذلك حكمته في الخلق يعني حينما جعل الماء النار يطفئها الماء فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك وحينما خلق بعض المخلوقات وجعل لبعض المخلوقات صفات تليق بها وجعل لبعض المخلوقات أوقات تخرج فيها ونحو ذلك وكيف تتغذى وكيف تأكل ولكل طريقته وتدبيره الذي يدبيره الله سبحانه وتعالى عليه فالله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها ولا يقدر شيئا إلا لحكمه وهذه الحكم قد ندركها وقد لا ندركها ليس بشاطئ أن تدرك كل حكم الله عز وجل قد تدركها وقد لا تدركها وكلما امعنت النظر في أوامر الله عز وجل سواء الكوني والشرعية وبانت لك حكمته يعني زاد ذلك في إيمانك وانقيادك ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة مع سلام دائم ثم الصلاة مع سلام دائم الصلاة الصحيح أن معناها الثناء وبعض العلماء يضعف معنى كون الصلاة بمعنى الدعاء لأنها لا تعد الصلاة إلا ب على كالثناء أثني على الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أثني على النبي صلى الله عليه وسلم فيذن معنى الثناء وكذلك لأن نسبة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لا تليق لا يليق حينما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي الله يصلي على النبي هل الله يدعو النبي؟ لا وانما يثني على نبيه في ملكوته أعلى فاذا معنى الصلاة في الثناء والذكر الجميل وقد فسرها بذلك أبو العالية كما في البخاري وليس معناها الرحمة لأن الله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فعطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن الرحمة غير الصلاة على أن الرحمة غير الصلاة وقوله السلام طبعا هي تحيه أو دعاء بالسلامة هي تحية أو دعاء بالسلامة من الآفات والنقائص والأفضل حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين الصلاة والسلام كما في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما فما تقول اللهم صل على محمد فقط وإنما أفضل أن تجمع بين الصلاة الصلاة اللهم صل وسلم على الرسول القرشي الخاتمي طبعا الرسول غير النبي لأن الله غاير بينهما كذلك في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فدل على أن النبي غير الرسول لأن الله غاير بينهما في هذه الآية والفرق بينهما ما الفرق بين النبي والرسول فيه خلاف طويل لكن ما اخذ out منشأ الخلاف يعود إلى أحد أمره منهم من قال ان الفرق بينهما في الأمر بالتبليغ فمن عمر بالتبليغ فهو رسول ومن لم يؤمر فهو نبي منهم من يقول ان منشأ الفرق بينهما في الأمر بالتبليغ فمن عمر بالتبليغ فهو رسول ومن لم يؤمر فهو نبي ومنهم من يقول ان ما اخذ او منشأ التفريق في الشريعة المرسل بها فان كانت جديدة فهو رسول وإن كانت شريعة من قبله فهو نبي فإذن هذان القولان المشهوران في هذه المسألة القرشي طبعا المراد بالقرشي هو من كان منسوبا إلى قريش وقريش هم بنو النظر بن كنانة فكل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي وهذا الراجع عند علماء النسب أن كل من كان من ابناء النضر بن كنانة فهو قرشي الخاتم المراد به الذي ختم به الأنبياء أو ختم به الأنبياء وكما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم خاتم النبي وفي الحديث لا نبي بعده وأآله وأآله وصحبه الأبرار طبعا الان الصحيح أنهم آل النبي أقاربه المؤمنون طبعا ان جاءت مفردة يعني يمكن أن نقول أنها إن جاءت مفردة من غير اقترانها بالصح فإن المراد بها يعني من كان متبعا له من المؤمنين اتبعه على الحق فأنت من اله وكل من كان متبع النبي في قديم الزمان وحديثه من اله أما إذا قللت بالصح فإن المراد به آل النبي المراد اقاربه المؤمنون يعني أقاربهم المؤمنون قوله أقار... المؤمنون قيد يخرج أبي لهب فأبي لهب أبو جهل من أقاربنا لكنهم غير مؤمنين فإذا المراد بأله أقاربه أن المراد أو المراد بأله أقاربه المؤمنون وأما الصحب هو جمع صحابي أو جمع صاحب والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك هذا هو الصحابي وقوله الأبرار جمع بر وهو الصادق كثير البر وثم وصف الصحابة بقوله يعني الشاعر أو الناظم وصف الصحابة بقوله الحائزي أي أن الصحابة الحائزي وصفهم بأنهم الأبرار الحائزي مراتب الفخاري وهذا لا شك فيه فالصحابة حاجوا مراتب الفخار والشرف حيث تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أشرف طبقات الأمة بإجماع الأمة ثم قال رحمه الله تعالى اعلم هديته أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرم يعني قوله اعلم أي كن متهيئا لما سألقيه عليك من علم اعلم أي كن متهيئا لما سألقيه عليك من علم وهذه تفيد الانتباه يعني لما ألقي معلومة ما أكون في مجلس مثلا يعني أكون في مجلس وأتحدث عن معلومة لا يلفت انتباههم مثل لما أقول اعلموا رحمكم الله اعلموا أيها الاخوه هذا يلفت الانتباه أي كن متهيّل لما سألقيه عليك من علم هديت هو خبر بمعنى الدعاء يعني يدعو له بالهداية التوفيق ولا شك أن التوفيق الهداية من اعظم المطالب وهذا الأسلوب فيه تأليف لقلوب الطلاب بالدعاء لهم وكان لأيما يسلكون هذا المسلك فكانوا يدعون لطلابهم بالتوفيق والهداية ومن ذلك ما نقرأه لشيخ الإسلام محمد رحمه اعلم رحمك الله اعلم أرشدك الله فلا شك أن هذا فيه تهلي تأليف في القلوب وكذلك في هذا البيت فضل العلم علم يزيل الشك أفضل من العلم يزيل الشك عن كوالدال والمراد بالشك شبهات والدال الشهوات ف في فضل العلم الذي به تزول الشهوات والشهوات وان من اعظم نعم الله على عبده في هذه الدنيا العلم لكن المراد بالخيرية هنا خيرية مترتبه على العلم يعني من يريد الله به خيرا المراد به الخير المترتب على العلم يفقهه في الدين يعني إذا أراد الله أن يتفضل عليك بخير العلم وفضله وثوابه فقهك في الدين ولا شك أن هذا العلم هو الذي تنال به الرفعة كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ثم ذكر من صفات العلم ويكشف الحق لدي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب أي أن من صفات العلم النافع الذي هو من أعظم المين أنه يكشف الحق ويبينه ويظهره قال من صفات العلم النافع أما الذي لا يكشف الحق ولا يبينه فليس بعمل النافع فإذا كان يظهر ويبين الحق هو العلم النافع الذي لا يبقى بعده في القلوب لبس ولا خفاء كما قال تعالى ان في ذلك لا ذكر لمن كان له قلب او القى السمع أو شيء. وفيه ان معرفه الاقوال من غير معرفه الحق فيها لا يعد من العلم النافع لان هنا في كشف تبين يعني في كشف وتبين ويعني الوصول الى الحق لا بد ان يكون بدليله فاذا كان العلم لا يوصل الى الحق ولا يبين الدليل فليس علم النافع فإذن العلم النافع هو الذي يحصل به تمييز بين الأقوال بين صحيحها وسقيمها وراجحها ومرجوحها والمراد بذوي القلوب هم ذوي العقول أن القلب هو محل الفهم القلب هو محل الفهم. كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فنلاحظ أن هذه الآية أضاف كل عمل إلى آلته وأداته فاذا اداه الفقه والته القلب فأدات الفقه والفهم ومحل وآلته القلب وكذلك من صفات العلم في هذا البيت أنه يوصل العبد إلى المطلوب يعني يوصله إلى المطلوب وأعظم مطلوب هو حصول رضوان الله سبحانه وتعالى العلم وسيله إلى العمل وليس مقصودا لذاته فإذا هو يوصل إلى مرضات الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى وليس مقصودا لذاته يعني لا ينتهي بطلبه العبد يعني بمجرد ما تتعلم انتهى مطلوبك لا مطلوبك بهذا العلم أنه يوصلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى فاحرص على فهمك للقواعد جامعة من الصرف جامعة المسائل الشوالدي أي أن المؤلف أو الناظم يوصيك ويقول احرص على فهم القواعد التي تضبط لك هذا العلم وتسهله والمراد بالقواعد جمع قاعدة وهي في اللغة الأساس كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الرعد يقول فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. وأما في الإصطلاح فهو تعرف مشهور وهو حكم كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة يعني حكم كلي تدخل تحت جزئيات كثيرة في جميع أفواب الفقه والمراد هنا القواعد الفقهية لأن النظم في القواعد الفقهية طبعا ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ أشهر الفروق أشهر الفروق يعني فرقان فرق الأول أن القواعد الأصولية Ndaw القواعد u توجد قبل الحكم، لكن القواعد kableć. توجد بعد الحكم. يعني kableć u kableć, tużedł u قبل Jeni, تعرف الحكم. jeni, jeni, jeni, من دون jeni, تعرف jeni, jeni, jeni, على هذه jeni, لكن توجد بعد الحكم، بعد وتؤلف لها قاعدة فقهيه تضبطها هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان القاعدة الأصولية لا يؤخذ منها الحكم مباشره لا بد من الدليل معه فمثل الامر للوجوب يعني هل يمكن ان تستفيد من هذه القاعده ان الصلاه واجبه لا لابد بد تأتي بدليل اقيموا الصلاه ثم تقول الامر للوجوب فتجمع بين الامر للوجوب وهذه القاعدة والدليل اقيموا الصلاه تخرج منها الحكم لكن القاعده الفقهيه يمكن أن تخرج الحكم من غير دليلي مثلا الأمور بمقاصدها تخرج حكم وجوب النية في الصلاة والطهارة بهذه القاعدة ما تحتاج أن تذكر الدليل هذان الفرقان من أشهر الفروق بين القواعد المسؤولية وقواعد الفقية وثم قال رحمه الله تعالى يعني ما زال المؤلف يعني يبين فهم أن هذه القواعد جامعة المسائل الشوالدية اي ان من شأن القواعد هذه القواعد يعني من فوائدها الان هو يراغبك في هذا العلم علم القواعد طب كان سائل يسال يقول طيب ما الفائده من, من دراسه هذه القواعد لان هذه القواعد اولا توصلك الى المطلوب الاعظم وهو انها تجمع الشوارب تجمع الشوارد طيب اذا جمعت الشوارب جاء البيت اللي بعده ليوضح لك ما هي فائده جمعك للمسائل الشوارد قال لترتقي في العلم خير مرتقى وتقى في سبل الذي قد افتقه فمن شأن القواعد أنها تجمع شتات المسائل المتناثره لذلك الذي يعتني بالقواعد الفقهية ربما يفتي من غير دليل يعني ربما يعرف يعني الأحكام الشرعية من غير أن يستحضر ادلتها لذلك تجد بعض طلبة العلم يعرف الحكم الشرعي من خلال ضبطه للقواعد لأنه استخرج منها هذه الأحكام الشرعية التي التي هي خلاصة أو هي الرابط بين مجموعة من أحكام الشرائية فإذا من فوائد هذه القواعد أنها تجمع شتات المسائل متناذرة تحت حكم كلي فيسهل على الطالب معرفة الأحكام والشوارد وطبعا المراد بالشوارد هي جمع شاردة وهي المسألة أو التي شذت عن مظائرها ثم قال رحمه الله وهذه لترتقي يعني في العلم خير مرتقه يعني أن هذه ضبط هذه القواعد يساعدك على الترقي في درجات العلم فلا شك أنه إذا سهل لك العلم بهذه الطريقة و بهذه القواعد أنك سترتقي وتفهم وتستوعب فإذا ارتقيت في سلم العلم والعلماء ستفوز باقتفاء سنن العلماء الموثقين لطريقة الحق ثم بين المؤلف سبب نظم هذه القواعد فقال وهذه قواعد الأصل أنها ممنوعنا الصرف لكن من أجل الوزن يعني يتغاضى عن ذلك عند علماء النحو فمثلا تقول وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها يعني أن المؤلف رحمه الله يبين لك سبب النظم يبين لك سبب النظم ومصدره فيقول أن هذا سبب النظم يعني هو أنك لكي ترتقي في سلم العلم وتصل الى درجه الموثقين من اهل العلم ومصدر النظم أو مصدر هذه القواعد انها من كتب اهل العلم من كتب أهل العلم وهذا فيه ادب من اداب طلب العلم وهو ان ينسب الفضل الى اهله أن ينسب الفضل لا. يعني ما ما ما اشعرك ان هذه القواعد يعني من, من تلقاء نفسه لا وانما قال ترى القواعد اللي, اللي ابي اعطيك اياها وأنظمها في هذا النظم أنا اجتمدت من كتب هذا العلم فما زال العلماء ينتفعوا بعضهم من بعض هذا يأخذ من كتابي هذا وهذا يلخص من كتاب هذا وهذا يستشرح وهكذا فإذا العلم رحم بين بين طلابه ثم قال رحمه الله الفائدة من جمعها لكي يعني يسهل حفظها وضبطها فالنظم أقرب إلى الحفظ من من النثر ثم دعا فقال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر يعني يدعو لهؤلاء العلماء الذين استفاد منهم وهذا من مكافأة المعروف ومن البر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى إليكم معروفاً بكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن أنكم قد كافأكم وكذلك أن من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله تنسبه إلى آله وأن تدعو لأهلِه. ثم شرع المؤلف في بيان القاعدة الأولى، فقال: والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد ويان. واضح؟ الشرح واضح في شباب؟ يعني ما فيها ما في استعجال ما فيها ان شاء الله الشرح واضح نسير على هذه الطريقة. طيب. جزاكم الله. طبعا اللي اللي الكلام السابق يكون طيب طيب نذكر الان القواعد ذكر القاعده الاولى من قواعد هذه المنظومه وهذه القاعده يعبر عنها الفقهاء بقولهم الامور بمقاصدها وهذا اولى تعريف لها او اولى اولى تسميه لها لماذا لانه يوافق النص الشرعي العمال بالنيات و العلماء كانوا يستحبون البدء بها يعني بهذه القاعدة وهي الأمور من القصيدة أو الأعمال بالنيات وقلنا أن الأولى أن تأتي بنص الشرع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العمال بالنيات يعني يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصح البلغة صلى الله عليه وسلم والعلماء يستحبون أن يبدأوا بهذه القاعدة لماذا؟ Vai expelled miąitto, że inyje się في كتب القواعد składa النظائر بهذه działania لماذا لكي يستحضروا هذه Ja, ولكي يبينوا u ويذكروا U لما تبدأ يعني نحن sobie zd بهذه jak هذا يذكرنا أن نستحضر هذه النية قبل i przedstawia gość、「هذا النظم لماذا نحن نحضر هذا الدرس ونستمع ونكتب to لا بد ان نستحضر النيه حتى لا يضع علينا اجر طيب كم من علم تلقيته وتعلمته لم تنتفع به بسبب النيه لكن اذا كانت لك نيه فان بدء المؤلف بهذه القاعده يذكرك بمكانه هذه النيه كانه يقول لك يا قارئه هذا النظم استحضر النيه قبل قراءتك لهذا النظم واعلم انه لن يبقى من العمل الا ما كان خالصا لود الله سبحانه وتعالى والبحث فيها يعني من وجهين الوجه الأول وهو ما يتعلق بعلم السلوك وأن يريد الإنسان بأعماله وطاعاته وجه الله سبحانه وتعالى والبحث الثاني من حيث الصحه والفساد وهذا ما يعتني به الفقهاء رحمه الله تعالى فإذا علماء الذين اعتنون بعلم السلوك فإنهم يعتنون بما يتعلق بالإخلاص وأن الإنسان يخلص عمله لوجه الله. وأما الذين يعتنون بدراسة ما يتعلق بالصحة والفساد فإنهم يعتنون بما بهذه القاعدة من حيث من حيث ترتب العمل عليها من جهة الصحة والفساد. من أهم البخود في هذه النية طبعاً اختصاراً سأعطيكم حسب وجه نظري أهم البخود في هذه النية أول أن أن النية أن النية شرط في صحة العبادات التي لا تقع شرعا إلا بنية لأن هناك عبادات قد تقع من غير نية مثل صلة الرحم احيانا وبعض العبادات مثل بعض النفقات الواجبة يعني أنت لما تشتري أغراض لأهلك يجب عليك أن تنفق عليها طيب لو ما نويت اقول يصح منك يصح منك لكن هناك عبادات لا تصح إلا بنية مثل الصلاة والصيام إسقاط الزكاة ونحو ذلك فإن هذا القيد مهم والعبادات التي لا تقع شرعا إلا بنية كالصلاة والصيام أما العبادات التي قد تقع بغير نية مثل صله الرحم والنفقات فإنها تسقط عن المكلف بفعلها ولو بغير نية لكنه لا يثاب عليها إلا بنية وكذلك مثلها التروك لما تترك الزنا حتى وإن لم تنوي. يصحف منك أنك تارك للزنا أو تارك للنظر لكن إذا تركته تريد به وجه الله سبحانه وتعالى واستحضرت النية فإنك تثاب على هذا الترك فإذا لا يثاب المكلف على الترك إلا بالنية لكنه يصحف منه بغير نية وبهذا يتبين أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى من العام الذي أريد به الخاص لأنه يقول يعني أن النية شرط لسائر العمل ونحن قلنا أن هناك أعمال قد تقع من غير نية فإذن هو يريد الأعمال التي لا تقع إلا بنية ومن أهم البحوث فيها أنها شرط الدين الأعظم يعني الشرط الأعظم من شروط هذا الدين فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا ولا يقبل الله منك إلا إذا كنت موحدا وقدمنا إلى ما من عمل فجعلناه هباء منزواء لأنهم أخلوا بشرط شرط الإخلاص وفي الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه وهذا ما يتعلق بنية المعمول له ومن البحوث المهمة في هذه النية اتصارا أن هذه النية مميزة بين الأعمال التي تتفق في هيئتها وصورتها فالنية يكون بها التمييز بين العبادات بعضها من بعض. فمثلا بالنية تميز بين أداء الظهر وقضاء الظهر يعني للا ان أن عليك صلاة الظهر أمس ما صليتها وتذكرت في موعد صلاة الظهر اليوم أنت تصلي صلاة الظهر وأربع ركعات إلى قبلة واحدة بهيئة واحدة وصفة واحدة ما الفرق بين ظهر الأمس التي هي قضاء وظهر اليوم التي هي أداء النية هل هناك غير النية ما شباب في شيء غير النية يبين النية يعني بالنية تفرق بين أضاء والأداء وكذلك بين العبادات بعضها من بعض فمثلا تفرق بين الظهر والعصر بالنية فرضا أنك فاتت صلاة الظهر وصلاه العصر وريتم تصلي الظهر وما تصلي العصر ما الفرق بينهما صوره واحدة عدد الركعات متشابه إذن الفرق بينهما بالنيه وكذلك بين السنه والواجب أو الفرض مثل سنه الفجر وصلاه الفجر نفس عدد الركعات لكن الفرق بينهما بالنيه فاذا هي هذه الأعمال النية انها يحصل بها التمييز كذلك يحصل بها التمييز بين العبادات والعادات فمثلا الاغتسال للجنابة والاغتسال للتبرد يعني الاغتسال من اجل الجنابه والاغتسال من اجل التبرد نفس الاغتسال لو ان رجلا يريد ان يتبرد ثم دخل وغمر بدنه بالماء وتمرض واستنشق وغسل قدميه ثم لبس ثيابه هل يجوز ان يصلي بهذا الغسل لا يجوز ان يصلي بهذا الى الان لم يرتفع حدثه ما زال جنبا بسبب هذا بسبب النية إذا هذه المهمة بالقوة ثم قال رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه من أهم القواعد الشريعة أيضا بل ذهب بعض العلماء إلى أن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعدة ويجلب المصالح ودرء المفاسد جلب المصالح ودرء المفاسد وهذا الله نرجيهه إلى يوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى حتى لا نقول أننا قلنا نص ساعة وتجاوزنا نص ساعة وإن شاء الله غدا نحاول نختصر أكثر إن شاء الله لكن أخذت منا المقدمة الوقت الكثير إن شاء الله فجزاكم الله عنا خير الجزاء هذا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على دين محمد وعلى وصف به أجمعين. نعم تفضلوا